ان الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما بهم هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر للجميع لأنما أمر الله به نبيه ولم يكن خاصا به فهو أمر لجميع الأمة فهو أمر بطلب المغفرة أن الإنسان يستغفر ربه أي يطلب المغفرة من الله تعالى ثم على ربنا بهذا من قال ان الله كان غفورا رحيما فربنا هو الغفور وهو الرحيم ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولا تخاص عن اي شخص يخون ويبالغ في اخفاء خيانته والله لا يحب هؤلاء الخون الكاذبين إذن هذا نهي عن الدفاع عن أولئك الذين يرتكبون المعاصي وقال يختانون اي يخونون وأيضا هذه كالذي صاحب الذنب كالذي يقطع جزءا من جسده لأن الذنوب جراحات غائرة وعلى ربنا قال إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما صاحب الآثام الذي يخون نفسه فيظلمها ويخون الامانه فيضع الامانه في غير محلها ويأتي بالمعاصي ربنا جل جلاله لا يحب حتى تعلم خطورة الذنب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء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 وتنبه خلق إلى هذه الآية وكأنها تحاكي واقع الناس الآن لكثرة ما يستخفون من فعل المعاصي ومن ذلك النظر إلى الحرام يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله فجعلوا مهابة الناس أعظم من مهابة الله في قلوبهم وهو معهم فربنا جل جلاله يعلم ظاهرنا وباطننا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهذا فيه أمر النيات أن الإنسان يحذر أن يبيت المنكر وكان الله بما يعملون محيطا ولما أنه محيط بكل الأعمال والأقوال فربنا يحاسب ويجازي عليها ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة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 ولا شك أن احدا لا يستطيع ذلك إذن هذا الاستفهام أريد به النفي فلا يستطيع أحد أبدا أن يدفع عن المجرمين يوم القيامه ثم قال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل عملا سيئا او يطلب نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله ابدا غفورا لذنوبه رحيما به ثم قال تعالى محذرا من الذنوب ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ومن يكسب خطيئه أو اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو اثما بعمد ثم يتهم به انسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم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 تبين فضيلة العلم وفضيلة تعلم الكتاب والسنة تامل أخي الكريم وأنزل الله عليك الكتاب والحكم الكتاب القرآن والحكم السنة النبوية وعلمك ما لم تكن تعلم والإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيء ثم يعلمه الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. إذا أنت حينما تختار لنفسك تتعلم القرآن وتعلم السنة وتتفق في أمور الدين فهذا هو الفضل العظيم فعليك أن لا تقصر في هذا الفضل وإياك أن تنصرف عن طاعة الله تنصرف عن طاعة الله إلى معصية الله بل عليك أن تقبل إلى الكتاب والسنة وأن تأخذ منهما وتعمل بما فيهما من فوائد الآيات النهي عن المدافعة والمخاصمه عن المبطلين لأن ذلك من التعاون والإثم والعدوان اذا الإنسان لا يدافع لا يدافع ولا يكون خصيما لاهل السوء ينبغي للمؤمن الحق أن يكون خوفه من الله وتعظيمه والحياء من فوق كل أحد من الناس يجعل الإنسان همه رضا رب العالمين سعة رحمة الله ومغفرته لمن ظلم نفسه مهما كان ظلمه إذا صدق في توبته ورجع به التحذير من اتهام البريء وقذفه بما لم يكن منه وأن فاعل ذلك قد وقع في أشد الكذب والإثم نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم يا رب إننا جالسون هنا بأمن وأمان وسلامة وإسلام وإن لنا اخوانا على الفرش يعالجون فيا رب اشف كل مريض وعافي كل مبتلى يا أرحم الراحمين اللهم كل الأيتام اللهم كل الأراهل اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم من كان مدينا فاقضي عنه الدين يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد